الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم هذه, يقدم لكم هذه الماده الحمد لله العلي الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى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 وسحب الندى كامل المعنى دليل السرى خير الورى فائق الحسنى رسول الرضا انواره تملا الفضا وعنه الملأ الاعلى يروي فضائله الحسنى هو القرشي الهاشمي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 وعن منافعهم في هذه الدنيا ايا كانت هذه المصالح وهذه المنافع سواء كانت في الدنيا والتجارة والأموال وكذا والعقول كل إنسان يسعى للمحافظة على ما يملك من منصب وجاه ومكانة ورفع ولكن من أعظم سنن الله أن أسوأ أنواع الصراع واقواها ولا يرجى برؤها هو الصراع الذي يكون في العقيده والدين وكل العداوات ترجى مودتها الا عداوه من عاداك في الدين واذا حصل التباين العقدي والاختلاف الحضاري وال وال وال وال وال والتعدد الثقافي اذا بالامم تتصارع والمجتمعات تتقاتل وان معظم انواع الصراع الذي يدور في العالم في غفلة من المسلمين إنما هو صراع معتقدات وهويه وثقافة إنه بقاء من اجل العقيدة والدين وبالتالي تحمي أمريكا إسرائيل لاجل الدين إن حماية اسرائيل واجب مقدس عند جميع حكام أمريكا بدءا من جورج واشنطن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 ومع خصوم ديننا من منطلقات هشة للأسف الشديد البقاء والاستعمار والموارد والنفط والبترول والى وال... وال... وال... غير ذلك وأنا أرى أن هذه قضايا جانبية القضية الأساسية التي تحرق العالم كله في عصرنا قضية المعتقدات وقضية الثقافة وهي القضية الحية وما أسماه الغرب بصراع الحضارات إما أن يبقى الإسلام وإما أن يبقى غيره ولكن المهم أين عالمنا الإسلام من معتقداته ومن ثقافته إن عالمنا الإسلام وللأسف الشديد هو العالم الأغنى ماديا والأرقى مواردا بل والمتفوق روحيا غير أنه في ذيل, الح في ذيل الأمم وفي مؤخره الرتب بل تتداعى عليه الامم تقتسم ارضه وتجتاح دياره و و و و وتهدم مبانيه وقبل ذلك تخترق معانيه وتغير افكاره ومناهجه وللاسف الشديد يعاني العالم الاسلامي من هذا التداعي الذي وصفه رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ان الدوافع سيئة وهي الحسد إن أهل الكتاب يعلمون علم اليقين أن رسول الله محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ولكنهم أنكروا ما عرفوا من الحق فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنة الله على الكافرين إن الدين صراعه صعب وإن محاربة المعتقدات قضية صعبة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فما لك من الله من ولي ولا نصير تتبع ملتهم بالرغم من أن الكفر ملل وجماعات ويهود ونصارى ولكن اليهود والنصارى يتجمعون من أجل محاربة الإسلام والمسلمين بتشويه صورة نبيه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 علينا نصر المؤمنين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إن الدين ينتصر بالإيمان وينبغي أن نقف بكل صراحة مع هؤلاء الكفار الذين يعادوننا حتى اجتبع ملتهم فرنسا وانجلترا كانتا من ألد أعداء ألمانيا ألمانيا وفرنسا وانجلترا تقفان ضد فوز حركة حماس وتقطع ويقطعون المعونات يا سبحان الله حتى الأعداء تجمعوا بعد ان كانوا في حروب عالميه يقتل بعضهم بعضا تجمعوا علينا الاتحاد الاوروبي يعلن تضامنه مع الدنمارك التي سبت صحافتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنت فيه في رسوم كركتينيه ساقطه لا تعرف التعقل ولا لغه الحوار ولا النقاش لو تكلموا عن نبينا كلاما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 لان دينه حي وفاعل ومصاب ولأنه دين جاء من اجل ان يحرر الانسان من الشهوات واوروبا غارقه في عباده الماده وفي عباده الجنس الدنمارك اسوا بلدان الله في الاخلاق ولذلك تعادي نبي الاخلاق لو كان عندها اخلاق لاحترمت لا رسالته وان خانفته ولما سئل رئيس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 على يد هنتر أنها, انها اكذوبه يهوديه صنعها الاعلام والافلام اليهوديه قامت قائمه الدنيا وتكلموا في مهاتير محمد وفي ومن قبله رجاء رجاء جارودي الذي قال ان هذا حكم في فرنسا لاجل ماذا لاجل انه تكلم عن اليهود ونحن لا يريد لنا الاتحاد الاوروبي أن ندافع عن ديننا أفيقوا ايها الناس اوروبا ليست لكم اوروبا ليست لكم بصديق اوروبا عدوكم يا ايها الناس يا ايها المسلمون أفيقوا قد ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم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 الدفاع عن مقدسات الامه لتعلم انهم اذيال اوروبا وانهم اتباعهم يعلم الناس ما تخفي صدورهم اكبر ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود ما عنتم ود لو تدهنوا فيدهنون يريدون ان يمكروا بكم ويريدون ان يقاتلوكم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 نصر الله الرسل جميعا ونصر نبينا صلى الله عليه وسلم الدنمارك اسوا دوله في الاخلاق ونبي الاخلاق هو نبينا صلى الله عليه وسلم هل تعلم ان اكثر دوله ينتشر فيها زواج الرجال من الرجال في الدنمارك هل تعلم ان وزراء في الدوله يمارسون الوزاره ويحلفون اليمين الدستوري تزوج بهم من رجال رجال في الدنمارك وزراء مزوجه مزوجهنه ترقاه مزوج راجل زيهم ما هو المزوج ما هو مزوج أقل من انه يزوج هو مزوجهنه هؤلاء حق لهم أن يسيئوا رسول الله حق لهم لأنهم ساقطون وسفل العقلاء من أهل الاديان الذين يخالفون الاسلام يخالفون الاسلام بموضوعيه ويناقشونه بعلميه اما ان تسيء كل الناس يحسن الاساءه ولكننا لا نسيء كل الناس يحسن الاساءه ولكننا لا نسيء ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تاذى من قريش ومن الكفار حيا وعانى ومن يوم ان خرج الى الدنيا وصدع بدعوته فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين لقد استهزئ به وبرسل من قبله صلى الله, صلى الله عليه وسلم وما من مجتمعي الا وعاد الرسل وعاد الانبياء اتواصوا به بل هم قوم طاغون والله يعصمك من الناس ان شانئك هو الابتر هو الابتر حقيقه ويقيني الراسخ الذي لا يتطرق اليه شك ان الله سينتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم انتقاما الهيا لانه قال من عادى لي وليا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 أي مقاطعة للدنمارك تعتبر مقاطعة لأوروبا كلها فلتعتبر مقاطعة لأوروبا كلها ده يحبس مننا الهواء هو ربع عمل الشروزات لو أن العالم الإسلامي استيقظت حكوماته من الغفلة ومنعوا جميعا البترول عن أوروبا لأذلت لأذل أوروبا ان اوروبا تتطاول علينا بضعفنا او لضعفنا لا نمتلك الاسلحه في عالم يتحدث عن لغه القوه نحن امه ضعيفه ضعيفة لاننا اضعفنا انفسنا ينبغي ان نستفيد من هذه الحادثه بالحديث عن مغازيها ودلالاتها العميقه ليس مجرد مظاهرات تخرج في الشوارع ولا مسيرات تندد نعم هذا قد يعكس كما حصل في انحاء العالم يعكس موجة الغضب التي عمت العالم الإسلامي يا أخي هذا رسول الله هذا خط أحمر لا يمكن ليس هذا احتلال العراق ولا تختير المسلمين هذا سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يذكرني بمقولة شيخ الإسلام لتيمية أن أي سب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 سب المصطفى عليه الصلاة والسلام حرية ولا يرى في الشعوب حرية أن تقاطع من تريد أن تقاطعه ما ماذا نشتري حرية أيضا تتشدقون بحرية ما هذا التناقض الاتحاد الأوروبي قال دي حرية جميل نحن ما ماذا نشتري أيضا حرية تعاقبوننا على حريتنا أحسن أبينا نشتري من الدنمارك دي ما حرية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 وتأوى و, و... نبي آخر الزمان وكانوا شرفا يريدونه لأنفسهم ويحارب الإسلام لضعف المسلمين هل تعرف أخي المسلم أن العالم الإسلامي يمتلك سبعين في المية من احتياطي النفط العالم سبعين في من النفط الموجود في العالم كله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 من وخمسه وثمانين في المئه من الثروات الحيوانيه العالميه وخمسه وثمانين في المئه من فقراء العالم من العالم الاسلامي لماذا لانهم يعتمدون على غيرهم يمتلكون الثروه الماديه لكنهم لم يمتلكوا الثروه الفكريه ولا العقول النيره ولا السواعد القويه ولا الضمائر الحيه النقيه التي تحافظ على ثرواتها ومقدساتها وممتلكاتها هل تعلم أن أسوأ ما يواجهه العالم الاسلام غياب هويته وعدم الاعتزاز بدينه والتواري خجلا من معتقداته هل تتصور لماذا حزمتنا أوروبا وتفوقت علينا ماديا وعسكريا تفوقت علينا لأننا نقاتل بغير هوية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 ولن يهزم الدين المصحف موجود في الصدور المصحف موجود في العقول ان هذا المصحف صغارنا يحفظونه صغارنا يحفظونه ان هذا المصحف قامت الدور هذه دور هذه دار واحده فقط من الدور دار الحسن لتحفيظ القران نساءنا من كبار السن وجداتنا وعماتنا يحفظنا القرآن ده هوس كان مشيت وحركت المصحف في الساحة المصحف انتهى المصحف موجود في العقول ولكن هل تعي الامه فتجعل المصحف مهيمنا على حياتها واساسا لتربيتها ولأبنائها هل ستدفع الأمة بصغارها لحفظ القرآن والدفاع عن الدين والمله أم حبيب رضي الله تعالى عنها نسيبة بنت كعب خرج حبيب ولدها في قتال الردة ليقاتل مسيلمة الكذاب ونحن نقاتل في جبهات كثيرة صحف في فرنسا تنشر القضية وصحف في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 بين القبائل ولو كان هنالك مليار و مليون مسلم حقا لحاربوا ليس اوروبا العالم كله لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هنالك مسلمون حقا لحاربوا العالم كله إن العباس ابن عباده بن نظره الخزرجي يوم ان بايع الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الثانيه قال يا قوم أتعرفون؟ على ما لا تبايعونه إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود والعجم والعرب والناس كافة وإنما هي أموالكم ودماؤكم تعبونها فان كان لكم من القوة والمنع واليقين والإيمان ففعلوا لو كان هناك عالم إسلامي مثل الاتحاد الأوروبي يحارب العالم كله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم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 هويتنا كامه مسلمه اين الايمان اين العباده اين الاخلاق في مجتمعات المسلمين على على المسلمين ان يقوموا بتصحيح ما, ما ما عندهم لان الله عز وجل قال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا من اكبر اسباب ضعف المسلمين ضعف هويتهم ثانيا هزيمتهم النفسيه امام الكفار لتفوق الكفار علينا ماديا وعسكريا فنرى, نف... ف... ف... فنرى ان اقل منهم وهذه مشكله المهزوم دائما المغلوب مولع بتقليد غالبه في زيه وشعاره ونحلته وسائر عوائده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 ولا تجاهدوا ولا تناضلوا ثالثا من أكبر أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم هو داء التفرق والتشرد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الى حكم دول متفرقة الاتحاد الأوروبي يقف من أجل الدنمارك واحتل العراق ولم يقف أحد واشتوح أفغانستان ولم يتكلم أحد واحتل الناس واحتلت ال... اسرائيل فلسطين ولم يتحرك احد اين اتحادنا اتحادنا هلام شكلي الجامعه العربيه صفر صفر منظمه المؤتمر الاسلامي صفر منظمه كدو كلها صفر أرون اتحادا فاعلا بتاشيره من دوله اوروبيه تجوب اوروبا كلها في بلاد المسلمين يقال لك هويتك وأنت مسلم يقال لك هويتك ويكشوك زي ما حصل حاجة ويجيبك في قفص ويدخلك دينك في الحديد والكفار في بلاد المسلمين لا يقول لهم أحد هويتك لمجرد أنه خواجأ أحمر منهزمون حق لاوروبا أن تحتل دياركم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 ماذا نريد أن نفعل بالإسلام سنة 2010؟ سنة 2010 كوريا سوف تملك أفقر رجل في العالم سيارة وسوف سوف سوف تصبح سيارات سنة 2010 لما تصل سنة 2010 بألف دولار سوف تمتلك عربية وسياره تخطيط للسيارات الكورية أين تخطيطنا لنشر الدعوة في أوروبا وأمريكا والعالم بل أين تخطيطنا من أشر الدعوة والوعي بين المسلمين وفي اوساطهم غياب التخطيط والرؤى المستقبلية من أكبر إشكالات أمتنا أسأل الله تعالى أن يرد الجميع اليه ردا جميلا وان يوفقنا لما يحبه ويرضى وان ياخذ من واصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصدى اللهم وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو واجبنا كأمة مسلمة تجاه هذه الأحداث ولن أكون مبالغا لو اني قلت أن الواجب الأول علينا أن نمتلك أسلحة النصر الربانية من العوده الصادقة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 والانحلال ومحاربه الفساد في مجتمعاتنا الان نسكن لغضبانه يقول لك تسبوا الرسول وعملوا والوحده القى لابس جميل نحمد لك هذه العاطفه ألبس طويل واحتشمي بعدها الذين تقلدونهم هم الذين يفعلون بكم هذا هذه الصوره العاريه هي التي تنصر اوروبا والدنمارك وامريكا علينا وإسرائيل علينا اولا امتلاك أسلحة النصر الربانيه فعليا لا بد من امتلاك أسلحة النصر المادية من دخول المعمل والإنتاج والانكباب نحو التنمية والنهضة العلمية للمسلمين ولو أنك سألتني كيف تنتصر الأمة أقول لك تنتصر الأمة بأربعة أشياء الإيمان بالله ثم بالعلم ثم بالعلم نمره ثلاثة ثم بالعلم نمره أربعة ولو قلت لي اعطني عنصرا خامسا ينصرنا اقول لك العلم تنتصر الامه بالايمان والعلم والعلم والعلم, والعلم. لا بد من تعاطي السنن الماديه حتى لا نكون رهينه لغيرنا لماذا لا نتفوق عسكريا لماذا لا نتفوق ماديا لماذا لا نتفوق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 أرسلت ولدها حبيب في حروب الردة ضد مسيلمه والصحابه سبحان الله قاتلوا المشركين وقاتلوا المرتدين وقاتلوا المنافقين شيء عجيب حبيب اعتقله مسيلمه وقال له اتشهد اني رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله فقطع يده اليمنى طبعا لما أقول لك في منبر وتحت المراوح قطع يده تقول اي والله ما بطنك كويس انت لو كنت محل تعمل شنو ده يقطع يدك عديم بتكوس الرخص تقول ربنا ما أمر بالحلاك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال أشهد أن محمد رسول الله قطع يده اليمنى اتشهد اني رسول الله؟ ودمه ينزف قال اشهد ان محمد الرسول الله قطع الكراء من, من حده وثاني قطع الكراء الثانيه صار الفرخه الدم نازف من كرعين الاثنين ومن يدينه قال مسيلمة اتشهد اني رسول الله قال اشهد ان محمد الرسول الله واشهد ان مسيلمه انك مسيلمه الكذاب وانتصر المسلمون وجاءوا بحبيب حبيب في زنبيل في قفة لأمه لما وضعت أكوام وأشلاء فلذة كبدها أمامه جاء النساء يعزينها قالت لست له بأم إن لم يفعل به هذا اتعزونني فيه ولمثل هذا اعددته أتعزونني فيه ولمثل هذا أعددتم هل أعددنا أطفالنا وأبناءنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله فداه أرواحنا وفداه أموالنا واهلينا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 والحمد لله أنها مركوزة في الفطر ولكن علينا أن نتمسك بسنته وأن نحيي دينه خامسا إن من أكبر واجباتنا في هذه الأيام وهذا الذي نقدر عليه نقدر على المقاطعة الاقتصادية ولا كرامة ولك ترخيرك وما بتعتبر نفسك عمل حاجة ذاته قاطع بل إن استدعى الامر مقاطعة جميع منتجات الاتحاد الأوروبي بغير إضرار بالتجار المسلمين بس من ضر التجار بتاعنا المسلمين هم عليهم الا يأتوا في بقالاتهم بعد هذا بهذه السلعة وعلى الموردين أو المستوردين الا ياتوا بهذه السلع لانها ستبور ادنى انواع النصر في عصرنا لو كان هنالك من موت لمتنا ولكن ادنى انواع المقاطعة الاقتصاديه ولا كرامه ما تشوف نفسك انك انت عملت حاجه كبيره ايها المسلمون إن من اعظم واجباتنا ان نحيي الثقه في انفسنا اخيرا نحن نمتلك قوه ضخمه وطاقه هائله نمتلك بشر نمتلك قوه بشريه ضخمه نمتلك تفوقا روحيا عظيما الكتاب والسنه والسيره العطره نمتلك قضيه عادله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 وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق اي يعز الاسلام والمسلمين وان يذل الشرك والمشركين اللهم من اراد بنبيك سوء او اساء اليه اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا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 وامسع عنه بيمينك الشافيه واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين واشف وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا